بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسقون في العلم يقدم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل شيء متفقد عن من خشية الله وتلك الامثال نضربها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 أننا نجعل لكل لقاء عنوانا لقاء اليوم يحمل العنوان السماع السماع في القرآن الكريم والسماع في القرآن جاء على أضرب عدة نحاول قدر ما أمكننا أن نقرب بعيدها وأن يسر صعبها والمعين الله جاء هناك سمع واستماع مذمو واستماع منفي واستماع عالي الرتبة واستماع مختلف فيه وبيان ذلك على الوجه التالي فهما السماع الذي لا يليق بالمؤمنين أن ينحوه هو ما يسمعونه من أقاويل تقدح في أعراض بعضهم وهذا جاء مبينا مفصلا في خبر الإفك قال الله جل وعلا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين وبقوله جل وعلا ولولئذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم فبين جل وعلا في الأول أنه لا يريق بالمؤمن أن يقبله وفي يعني في الآية الثانية أنه لا يريق بالمؤمن أن ينقله ففي قوله جل وعلا ولولئذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا فجعل كل أحد من المسلمين كأنه نفسك فكما أنك لا تظن بنفسك إلا الخير فلا ينبغي أن تظن بإخوانك المسلمين إلا الخير هذا معنى قول الله جل وعلا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين ثم بين جل وعلا أنه حتى في حال أنك تغلب وتكون في مجلس عام فينقى لك قدح في عرض أخيك لا ينبغي أن تنقله فقال جل وعلا ولولا إذ سمعتمه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم وقد مر على شريف علمكم كثيرا أنه ينبغي للمؤمن أن يتقي الله جل وعلا في أعراض المؤمنين وأن لا يتحدث فيها والناس في أعصرنا هذه ابتلوا بطرائق عديدة تيسر على من ضعف إيمانه وقل حرصه على عرضه من حيث لا يشعر أن يتحدث في الناس وينكن سواء كان قولا أو مشهدا لكن ينبغي على المؤمن أن يتقي الله في أعراض المؤمنين جميعا وقد يأتيك الشيطان فيسول لك الأمر ويذكرك ببعض أخطاء أخيك ها هنا أو هناك يغلب على ظنك أنه أهل لأن يقدح فيه وهذا كله من نزغات الشيطان وكونه, وكونه يجري بابن آدم مجرى, مجرى الدم وقد ذكر الامة الأخيار في هذا فصولا عدة في كنها المؤمن أن يصنع هذا كما في أخبار الشافعي رحمه الله وأشعاره الحالة الثانية حالة مصفها القرآن لليهود وأنهم طبعوا على سماء الكذب وأكل السحط قال ربنا سمعون للكذب أكالون, أكالون للسحد وما ذكره الله ذنما على قوم فإن هدي القرآن أنه يريد منا اجتناب ذلك الطريق الذي سلكه من غضب الله عليهم من اليهود وقال ربنا ومن الذين هادوا سمعون للكذب ومعلوم أن الكذب ومخالفة الواقع فكم من أمور يتناقلها الناس لا حقيقة لها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 أجيب. سمع انتفاع لم يكونوا يسمعون سمع انتفاع وقد مر معنا في دروس مضت أن القرآن يجعل الموجودة إذ لم تنتفع به كأنه, كأنه, معدوم. كأنه معدوم فنفوا عن أنفسهم السمع رغم أنهم كانوا يسمعون لأنهم لم ينتفعوا بما سمعوا قال الله جل وعلا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء فشبى حال الكفار وهم يسمعون الآيات والعظات ولا يقبلونها كمذل بهيمة الأنعام التي يناديها الراعي لكنها لا تفقه ما يقول رغم أنها تسمع صوته وتدرك حسة فهذا سمع عدم سمع عدم انتفاع يتحرم على هذا مسألة علمية بالغة الدقة وما يدر الإنسان نشرها أو إخفاؤها أحسن وهو قضية سماء الموتى فإن قضية سماء الموتى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 قال بعض الأهل العلم فالآية فالحديثان صحيحان صريحان في أن الميت أو الموت ماذا يسمعون في أن الموت يسمعون قال طائبة من, العلم من أهل العلم رحمهم الله لا الموت لا يسمع واحتجوا بأن الله جل وعلا قال فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين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 امواته بدليل قول الله او من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فالله سمى الكفار في كثير من آياته على انهم ماذا على انهم موتى فقال القائلون بأن هذه الايه في سوره الروم ليس فيها حجه قالوا ان الله يقول فانك لا تسمع الموتى ليس دليلا صحيحا على أن الموتى لا يسمعون لان الموت هنا بمعنى جيب بمعنى الكفار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 لا معنى بأن تصف خالدا بأنه أسد وابح هذا الأنة للآية الله يقول فإنك لا تسمع الموت أنتم تقولون إن الموت هم الكفار نقول نعم هذا العجل والرأس الموت بالآية هم الكفار ليس الذين في قبورهم لكن لم شبههم الله بالموت لأن الموت لا يسمعون وإذا لو كانوا الموت يسمعون إذن هؤلاء الكفار يسمعون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 فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ونه فيصبح ما ذكر الله جل وعلا على أنهم موت إلا لأنه لأن الموت لا يسمعون وإلا أصبح لا معنى للشبه تماما لكن لما استقر في الأذهان أن الموت لا يسمعون شبههم الله تعالى بهذا واضح هذا بقينا في ماذا بقينا في الحديثين. حديث بدر وحديث قرع النعام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 لأنه على سماء على الإطلاق وقد قلت إن المسألة بها خلاف طويل بين أهل العلم كل له دليل لكن نحن نقول ما ترجح عندنا والعلم عند الله وليس أحد من الناس ملزم ملزما بما نقول لكن هذا ما يدل عليه ظاهر القرآن والعلام الألباني رحمه الله كتاب بسم الدلائل الواضحات على عدم سماع الأموات الذي يعنينا هنا ما أخبرنا به قضية سمع الانتفاع ونفي السماح للموتى والله أعلم بالصواق بقيت لما دل عليه القرآن منزل عالية بالسماح كل ما تكلمنا عنه منازل مباحة منازل مذمومة منازل مختلف فيها بقيت منزل عالية بالسماح وتنقسم إلى, إلى قسمها منزل أولى قال الله جل وعلا فيها في خاتمة سورة آل عمران ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا, وتوفنا مع الأبراء ربنا هذه دعاء إننا سمعنا مناديا المراد به رسولنا صلى الله عليه وسلم كل من حمل راية العلم بعده ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم لما سمعنا هذا النداء ماذا صنعنا؟ فآمننا وهذا الذي ثبتنا الله إياكم أنتم ونحن والمسلمون عليه فالمسلمون سمعوا النداء بالقرآن بالسنة فلبوا أمر ربهم مع اختلافهم في هذا درجات عدة فآمننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فهذا منزلة بالسماع أولية يطالب بها كل مؤمن أن يؤمن بالله ورسوله وهي ظاهرة جدا المنزل العالي في السماع أن يسمع الإنسان القرآن سواء من غيره أو من, أو من نفسه من غيره أن يصلي وراء إمام موفق مثل شيخنا الشيخ عادل لا نزكي على الله أحدا أو يصلي خلف أي إمام يغلب على الظن أنه يتؤثر قراته فيه أو يسمعه في أي طريقة أخرى أو يقرأه فيسمع نفسه وهؤلاء قال الله عنهم وإذا سمعوا ما أنزل للرسول ترى آيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق يطمع وليدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فهذه المنزلة منزلة يسعى المؤمن إليها ما استطاع يسعى إليها المؤمن ما استطاع ويحاول أن يأتيها ويأخذ بالأسباب التي توصله إليها, ويأخذ التي توصله إليها. من تلكم الأسباب فيما يغلب على الظن وليس المقام مقام حصر فيما يغلب على الظن وليس المقام مقام حصر اليقين أن هذا كلام رب العالم كلما عظم يقين المرض أن هذا الذي يتلى ويقرأ هو كلام الله كان أعظم خشية لما يسمع اليقين أن هذا كلام رب العالم الثاني صدق النية في الرغبة فيما عند الله النوايا صعب أن يتحدث الإنسان فيها. نكتفي بهذا الحالة الثالثة أن يكون للإنسان عمل صالح يغلب على الظن أنه من أسباب التوفيق لأن اتيان الطاعات توفيق من الله وبأض الطاعات في نفسها طاعة لله وتوفيق من الله إلا أنها مجلبة لغيرها ايه <تصفيق> واه ابوها ذا ببر بر الوالدين وبر الوالده فان بر الوالدين وبر الوالده خصوصا من أعظم أسباب توفيق الله لعده وقد مر معنا أن البر ينقسم إلى قسمين قسم أن تبره ما فيما أمراك به بمعنى أن يكون للوالد يكون للوالد رغبة في شيء ثم يخضراك به فتقوم أنت بإنجازه برا لهم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 وأنت لا تدري من أين جاءك ذلكم التوفيق لكن الله رحمك فيسر لك سببا تصل به إلى مقصودك بلغنا الله وإياكم آمالنا فيما يحب صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين لو هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك